صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أولم يروا أن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 إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله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 قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۚ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۚ ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال رَبُّكَ للملائكة إني خالق بشرا من طين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 قال فبعزتك لا أغويهم أجمعين إلا عبادك إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول والحق أقول لأم لأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إنه إلا ذكر للعالمين. ولا تعلم نبأه بعد حين. Allah Allah